الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصرف الأنبياء والمسهلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله اللَّهُمَّ عَلَّهُمَّ عَلَّهُمَّ عَلَّهُمْ وَصْنُمْ الرَّادِعُ الشَّهَادَةً الرَّادِعُ من شروط عقد المكاح الشهادة وتطلق بالمعاني يقال شهيد الشيء إذا حضر قال تعالى وَمَا كنت من الشَّهِدِينَ يعني من الحاضرين وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه تحضره الملائفة كما ثبث بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم استشهد عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه, عنه عن أبيه جعل جابر يكشف السوب عن وجه أبيه ويكشف فقال صلى الله عليه وسلم إذ كيه أو لا تكيه ما زالت الملائفة تضله حتى طعدته إلى السماء فقال الشهادة الفضوح وقالوا شهد بالشيء إذا علم ومنهم قولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم علما نقيميا وتقول أشهد أن محمدا صالحا وأشهد أن محمدا ضرا ونحو ذلك أي أعلم هذا منه الشهادة تطلق بمعنى العلم وتطلق بمعنى الفذور وقوله الشهادة الشهادة شرق المسلحة عقل المساعدة وذلك تحقيقا بين النكاح والاستفاة ومن مميزات الشهادة على حقود النكاح أنها تدفع الضرر فإن حقوق المرأة فضيع إذا لم يكن هناك شهود يخلطون أنها زوجة لفلان ولربما دحد الرجل أنه زوج لفلان فوجود الشهود يحفظون حقوق سواء في الحياء أو بعد الموت ثم الشهادة تكسب حقوق الضوذية فلربما مات الزوجان أو ذهبا في حادث أو نحن فيبقى النصر ويشهد الشهود بأنه نكاح صحيح أن هذا الورد منهما من دواج صحيح فالشهادة من والحقوق وفرق من بين النكاح والاستتاح والدليل عن استغراض الشهادة قبله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدد فلابد من موجود الشهادة لصحة عقل نكاح تقول الجنهور الغلمان و حينما فلان ثلاثه يشهدين على فلا يصح النكاح الا بحضور شاهدين عدلين والاذن تقدم ضابطه والدليل على ذلك ان الله تعالى قال في الوجاء اشهدوا واسهدوا ذوي عقل منكم فاقيموا الشهاده لله فقلوا اشهدوا ذوي عقل منكم هذا خط وجهه مبنية على النكاح فإذا أمر الله في الشهادة في الرجعة فلا أن تثبت الشهادة في الأصل من جاد أولى وعشر ولذلك قال وأشهدوا ذوي عزل وخص الشهادة بالعدود ومما يدلع اشتراق العدالة للشهادة على النكاح وغيرها قوله تعالى في الشهود ممن ترغون من الشهادة وإنما يرضى من كان مستقيم جدينه وشهادة منه. ذكريه, ذكريه. فالنساء لصدر شهادتهم في غير الأموال والدليل على ذلك أن الله تعالى خطف بدلية النساء عن الرجال في شهادة الأموال استشهدوا شهيدين من الرجالكم فهذا على اللصية المامة في السفر فقالوا استشهدوا شهيدين من الرجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجموا امرأتان ولما جاء في حج الزنا لم يقدر إلا شهادة الأربع من الشهود الذكور ولم يذكر البدل ولذلك قال جماهير الظلماء لا يقبل في النساء بغير شهادة الأموال والسبب هذا أن في النساء من الخصائف ما ليس في الرجال وهذه الخصائف التي جعلها الله في النساء كمانا لهم في أمورهن خاصة لا تقوى معها المرأة على تحمل الشهادة ومن ذلك أنها من قوة العاطفة فيها ضعفة حسبها وهذا ثابت حقك الدنيا الآن ولذلك قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلا تقبل شهادة المرأة في الجنايات والجرائم وهذا مشاهد مجرب لأن المرأة كما ذكره في طبيعتها المرأة في طبيعتها وهذا الضعف هو الذي يتعله الله رحمة بالرجل فكملت نقص الرجل بالرحمة والضعف الذي فيه لكن هذا الضعف لا يتعلنها في الحوادث والذي تشاهد المرأة إذا جاءت أمان دليلة أو أمان خابتة على قول تضع يديها على عينها لا تحب ما لا تستطيع لا عندها من يتحمل لو قلنا ما تشهد حم الله ما لا فلما نقول إن شهادة المرأة ترد أن هذا ليس طعب في كما يرد من سلدك بل كمان في الإسلام فالرحمن يسير في للمرأة طعاها حقا وقدرا الله عز وجل عدل أعطاك الذي حقا حقا من سطيع الحج من يدخل في شرع الله عز وجل وذلك المرأة لما تخرج عن وتحمل عنها فتفتع الذكر وتجعلها في عنا لا إن الله عن ذلك فالشاهد من الشهادة في غير الأموار ما تفتعه مرات ومن هنا لا تتحمل حتى في الأموار قال تعالى أن تضل إحداث ما تذكره إحداث ما تقرأه فتذكر إحداث ما فتذكر أي تقويها حتى تصير بمرتبة الذكر منقول كل شيء الذكر فالشاهد أنها في السدود في الجرائم بغير الأموال لا تتبر شهادتهم لشكمة من الله سبحانه وتعالى والله يحكم ولا معقد الحكم قبل الله شهادتهم في الأموال فقبلنا ولن يذكر شهادتهم في غير الأموال والأصل فيهن أن يحفظن في بيوتهن أن يقر نعم بلنسى هناك مجال اكتشهادهم وهم في أمور أفقن لها وأحفظ لها وأرعى لها من الرجال وهذا شكم من الله جعل بكل بحق الحق صلق الله بالأسر وجعل فيه من القوم وهو الشكيم من الله بي علي وإذا رأيت الأسد في البطش عجبت منه وقلت لا إله إلا الله يعني عن حكمة الله وقدرته في كيف خلقي والقومة التي جعلها فيه ثم إذا جئت لأي أمر احتاج إلى رحمة وليه وعفو ووضعت الأسد أمامه إلى به يفسده غاية الإحساد فتجد تلك القوة قد ذهبت في المقام لأنه لا يفعل في هذا المقام تجد الشريف في مقام العطف لا يحب وتجد الضعيف في مقام قوة لا يحب فمن يكلف الأشياء ضد قباعها ليس عند الحكمة ولا عند العطف فلما تأتي إلى جنف فعيف لطيف الله سبحانه تعالى خلقه وقدره فينا ما تجده يقوم على بيته وعلى ولده ويأتك على أسرة وبحنان من العطف وإحشان تسبح الله تذكر من عظمة مما جعل في هذا وتجد كبنيون تقوم كباسر وكل الاجيال تتربى بهذا العقل الحناني هذا العقل الحناني لا فقط عن كل فوق قوه وتحمل وما لا في كانما في على قدره وحقه طمئنته نعم فالذكر طلب شهاده الذكور بما ان كما الكره سياتي ان شاء الله بيان هذه المساله في كتاب الشهاده من ذكر اقوال العلماء وتسهيلات العلماء في هذه المسائل وما الذي يثبتها من نفسي هذا من هذا الهمم مكلفين. مكلفين فلا تقبل شهاده المجنون ولا الصبي فالصبي لا تقبل شهادته والسبب في هذا ان الصبي ينقص يقبل التقي ولا تقبل شهاده الصبيان الله في المسائل المفردة استثناها على الفقهاء ومنها قضاء عبد الله بن كان يقبل شهادة الأرض. الاحداث والصغار في الجرائم بشرط أن يؤخذ من مسرح الجريمه يعني ان كان جريمه يأخذون مباشرة قبل أن يلقي لهم الكبار وقبل أن يخفلهم كان يقبل شهادة السبيان فقط في حال إذا وقع بينهم شيء وأصدوا مباشرة دون أن يوجد هناك أحد يلقيهم أو يتصلوا بأحد ولقين. هذا الذي اتفتناه طائف عبد الله بن سبيل رضي الله عنه عن كان يقبل شهادة لنا في هذا سنذكر هذه النسألة المبينة أما غير ذلك نتقل شهادة السبيان لأن الصبي ضعيف الإجراسي وإستعجي في الأمور رعيش التنيهي فلا يبقل الإخطار عن الأمور ولذلك يفرق بينه وبين غيره مثل كالكبير البالغ ماذا؟ سميعين سميعين لأن الشهادة تستجل سنة فلا تقضى شهادة الأصم لأنه سيشهد أن فلانا زوجة فلانا فإذا لابد أن يسرع الوليد مزوجا سأترجع فإذا كان أصم لا يمكن أن يشهد فالأصم لا تقضى شهادة الثمان ناطقين الأخرى لمن يستجد إلى شهادة من الاستثاث لابد عن الكلام قادراً عن الإصطاح في مكنون نفسه قادراً عن الإصطاح عن مكنون نفسه بالأسفل المعتبط إذا كان لا يتبهل من نفسه لشهادة وليس في الكفاءة وهي دين ومنطق وهو النسب والأسفلية ترطى الهتحكم قال رحمه الله وليس في الكفاءة وهي دين وهي دين وليست الكفاءة وهي ذي طبعاً الدين من حيث الإسلام والكفر لا يمكن أن يزود كافر بنص ونص القرآن في هذا بارك لكن بالنسبة للدين من حيث الاستقامة والطاعة فلو أن رجلاً مستقيماً صالحاً وامرأة ما عندها هذه الاستقامة وهذا الأستقامة تصلي وتؤدي فقط الأمور الأساسية لكن قد تقع في بعض المحرمات وعندها بعض التقصير وناخذ إلى درجة الصلاحة هل يجوز زواد غير الصالح بالصالح هل جواب نعم؟ فلن ربما أصلحها وأيضا يجوز زواد غير الصالح بالصالح فلن ربما أصلحك وإن كان الأولى والأحرى يشتاق في هذه الأمور لكن هذا الأوصل يجوز لأنه في شيء اسمه صحة النكاح النكاح يصح لو أن امرأة صالح جاءها هذا عنه زعمني ان قريب الله هو علب قال وانوث ما الله قال لها والدها خلها والدها خلها من يريدك وقال فمدام وهذا عندي فاتق الله عز وجل اصل الرحماقن الله عليه هذه قصه اتفاق ولها من الله نعيم وبر وزواجها تؤدب علينا لان نونس بخير ما دام ان قيمتي ان تسحق هذه هي الظائره لأنها نظرة أنها أحق من الإبعاء أطرق الناس منها ووقع في هذا ووقع هذا شيء كثير فإن من النساء من أصلحهم الله من الرجال من أصلحهم الله يصلح بنات العمر بنات الخالق وفي در الواردين برحة وخيط المرأة إذا برح وارديها تعال الله لهذه أخير كذلك كانت المرأة تكون خمسة أشرة سنة ويجي عجل جمالها وشبابها ومدرتها ويأتيها وارزها بالصديق الله ما في الزوجة يكون ابن 40 سنة 75 سنة بل 50 سنة ويقول لها يا فلانة فلان يريدك وأبغا يزوج 20 تقول تريد من فلانة آآ أنا موافق ما دم تريده أنا موافق وتتزوج ابن 40 15. وابن 50 ويعطيها حقها بلقراسها بشبا يكون قاضي وعيحة ويعطيها الله أزوجه من السعادة والرحمة والراحمة الله بيعني لأنه مع كدر سن يخصنا كالأبي فيغذق عليها من الإحشان والخيض الله بيعني فكانت على الزر يكون شيء كريب لأن أصلحت المرأة لا تداري بأبيها وأصلحت تأثر في عراء الذين ليس عندهم ذر سأت المرأة يأتيها أبوها لزوج في سنها ومؤمنها وقريبها يقول لها فلان عن مفيد جاء في يريد جاء يريدك لابنه تقول لا هذا مستقبلي لا تدمي الحياة لا تنغص عيشتي في القناة كانت المرأة ما ترفع رأسها بوجاديها كانت المرأة لا يمكن أن تحل شيئا عقبه من الإكرام والإكلام وتجد من الخير والله إيه والله كم عرفنا من القرابة وغير القرابة من الأسر كم من بيوت بنيا بالبر وصبحت بالبر ولكن لما أصبحت سيئه النظر بعيده عن الوالدين بالافصح بعض النساء وهذا من موسم اسئله الخساون تجد المراه كانها تشك دائما ان والدها اذا تدخل في الزوج انه يريد ان يهدم مستقبلها لان كل ما قراته من قصص معاصره وكل عاصر كل ينصب فيها ان الوالده تتدخل في الشيء وهذا من أكبر الخطر وما ينبغي على النساء ان يحتجن ويحافظن على اشنائهم في خالتين للنساء فتق الله بالواند نرجو ان يتقى الله وبره ثانيه ان الله من السعاده وخير واعوضها خير كثيرا وكم الله رايكم قصه عزيزه لا تجد رجلا يشد امراه مؤمنه تاتي والدته وتصرفها الى امراه ثانيه فيتقي الناس ولا يقول انت تتدخل في امري انت كذا أو كذا ابدا يسلم لي والدته ويقول خير ان الله لهم الخير ما لكل بيت فإن أحدا من ذلك جاءني في إدهتي خالتك وصلت عليها أمه وكانت ليست إدهينا هذا على قضية إذا زوجت الصالحة من غير الصالحة وصفة من غير فقال ذهي يا ابنين هذه إدهي خالتك هو حزا يعني يكون بينما وغيرنا أختي شيء مفصلة فياليكك تدخل السرور عليها في جواركك من بإدهي خالتك فأتصل عليه فقلت له وقال كيف ستتدخل والدتي في أمري وكيف وكيف لأنه سائب الموجود فقلت له يا أخي هذا ذر للوالدين إذا منكم فيها عيد ننشركم منها مسألة الدين والاستقيمة الله سبحانه وتعالى وكانت فقال لا تصلي وتقوم بحق الله لكن دين عيد تذبا له ولكني هناك صالح من جاراته بنات جيران فأصر على ما هو عليه ومسهد أكثر شهر وهو يراجعونه حتى شاء الله عز في آخر لحظة أن يلينا قلب قال وافق على ما قالت الوالد لأن قل لو في الأخير ما دمت من سرعة لغاية ثلاثة شيرا فقل ذكرى لي وقل نظري أن في ذلك الرئيس بالجتك وكانت ميتك صالحة فلنجي خير خلف والله سجئ قبل سنة أو في سنتين يعني نبدأ وأنا داع إلى مدينة مدينة دبيل الشيري ريفة وقف فقال لي تعرفني كنت أذكر قال أنا الذي تصبح عليكم كذا وكذا وإذا بي يذكروني هذا قال لي الآن الذي نعيه من خالفة التي أصرط وارغة أثواتي من أصبح غيث الله وداعية إلى الخير ولي منها الآن أطفال انظرهم وقل في السلام وأنا الآن في السعادة لا يعلم إلا الله وبنت الجار التي كد أريد زواتها إن عكست وانتكست والهيال بلاد عجزة وعليها إلى الله الأمور سبحان الله قد يطلبك الله إلى خير لك لذر الوالدين تشعر أو لا تشعر إذا كان الذر يضر فالعقوق أضر فكان ذر الوالد إذا كانت المرأة تقول والدي يتدخل في مستقر لا والله لن ينسد والدك في قبل لو قد خرج من هذه الدنيا وهو راغ عنك أنك يا شعرتي بالأبوة إذا أصبح الولد لا يزوجك فيك وليس له أمر في زواجك ولا يحتار لك ما هي حياتك النعام؟ من الذي تردوية بعد البلوغ ينضغي أن تنزع المرأة من نفسها للمشاعر التي يدخيلها عن المشاعرين ينضغي الإنسان أن ينضغ إذا ما فيه ولو أنها تزوجت غير صالح فذات برة حصل أن تزوجت غير صالح وحصلت مشافك يعني مقعد مشاعر وحصلت طلاق وخرى. وحدث أن بعضهم من بعض يقول قد ضريت والدي وحدث ما حدث وتزوجت بعد ذلك لكن تخطيقة تامة أن هذا الزواج الأول الذي وقع فيه في الألم والابتهاد والأذية من هذا الرجل غير الصالح يكون درسا مقنعا لها بحيث إذا دخلت بالزوج الثاني تدخل كأحسن ما يكون فإن الذي يدوق المرارة ويذوق من بعدها الحلاوة لذلة الحلاوة وذوق شيئا وبعد بعده الشلو تجد الشلو لذلة وإن كنت ترام قبل المرارات فإنه بعد المرارات أحلى وكان من كلام تقلاء الشكناء ومعما ذكره بعضهم حكم أن عظيم من العظماء أراد أن يتذبت فقال لجلاسه اختاروا البرأة فقال أحدهم عليك بالجميلة وقال الثاني عليك بالطويلة وعليك وعليك بأخذوا لضعوب النساء وأصناقهما فقال كل النساء أدغو لي امرأة يطلب مثل هذا يطلب مثل هذا يعني ولو كان جمالاً مثل ما هو جمالاً لكن ماذا قال أدبها الفقر فعرفت قيمة الغناء أدبها الفقر وأدبها الضحف بالشكل حتى إذا جاءت إلى زيت الزوجية بعد هذا عرفت قدر الله فالمقصود إن إذا زوجت من غير الصالح أو الفالح من غير الصالح ربما كان هذا الزواجب يجعل الله في الخير يجعل فيه نمسها في مستقبل المرأة وفي حياتها وإن كان الأولى منهم بغي دائما أن يزوج الطيب من الطيبة كما قال تعالى الطيب بل الطيبين ومنصد ومنصد يكون هذا بنسبة الكفاءة في النصر يعني لو زوجت زوجة الغنية من الفقير وزوجة رفيعا من الوضيع طبعا هذا برأى الابتفاء والبعاء هذا الشيء نصطل الله عزيزا وقال ورفعنا بعض التنفوق بعض اندرساء في المرأة التي مثلا يكون بيتها بيت له هناك شيء سنى الحترب والنسد النسد هو الإضافة فلان إلى الفلان من قبيل الفلان من دني فلان من جنات فلان وهذا موجود في سائر الأجنات فيه بالنسد والحسب موجود في كتب الانساب لكن كل جنس في حسبه الحسب يخالف النسب ان الحسب يحتسب اجداده يعني مثلا يقولون هذه لي والدها مثلا الحريم فلان المشهور بالكرم ولد مشهور بالكرم والاحسان الى الناس والصدقات فتصبح الناس تذكره بالخير وتثني عليه حيا أو ميتا هذا الفنيش حسد كذلك جدها خلاب الشجاع أو شجاع أو المتانة وأبل دلاء حسن من الحسد وجدها العالم خلاب فلأيضا من الحسد من العلم أعظم الشرع شرع تتلق لأن شرع الدين والدنيا هذا فإذا ما الحسد تحسب آبائه تحد آبائه ولذلك يتكاثر الناس وتجد إذا حصل بينهم ذلك يعدون هذه المآثر والمفاقر وإذا كان على سبيل الحق نعم قال فلان له حق علينا فإن والده فلان أو من ذرية فلان النبي صلى الله عليه الحديث الصحيح أنزلوا الناس ننزلان ونحق هذا حق وقدرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما مر على خشفانة وهي أسيرة وقالت بألي سألته عن يشفر عليها فقال لها أيدها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدونك في فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد إن أبي كان يقرد ضيف ويحلم الخل ويعيب على نوائد الحق فقال لها من أبوكي قالت حاكم الطائف قالت يا هذه خلوا عنها اطلقوها. يعني طلقها من أطلقها من أسف خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق لو كان أبوك مسلماً لت لو كان أبوك مسلماً لت رحلنا عنه فأدى هذه المباخر والمعاكر رية كيف إذا جمعت الاسلام وعرفت عرفت المرأة المهدون فلان والثبت في هذا أن البيوت المعروفة سواء كانت من تفضل وكرم وشجاعة ينتقل السر إلى الأولاد فالبنوط المعروفة بالدخل والشح إنساء الله سلامته والعافرة وعدم الإنفاق والخوف على الدنيا ينتقل بلاءها إلى الأولاد وكذلك أيضا بيوت الكرم والشجاعة يبقى في المفسد فما قال الشاعر إن لم أصول الطيبات لها فروق ذاكرة والإنسان دائما إذا كان من بيت طيب يستحي وينكشف وينذجر عملا لينيقضه فلو أنها جد جد من بيت حسين من نمجون في هذه الحالة ليس من الحق والعجل أن تتزوج إذا وجد الكفء لها يعني مثلا الآن نجد بعض النساء تقول أنها تريد أن تتزوج فيصر والدها على تجييزها من ابن عمها تقول نعم تتزوج ابن عم لأن ابن العم أولى وأحق لأن إذا كان ابن العم كفءا كريما إذا كان ابن العم كفءا كريما فهو أولى وهو أحق وأما بالنسبة لغير ابن العم ربما تحدث كثير من الأشياء يعني في الزواج من غير قليل له سبيات وله إدارة وقد تقدم معنا في سبيار الزوجة وقيمنا هذا لك لكن لو أنها زوجة من غير الكفر الذي لا نستدر لكن عنده الدين وعنده الصراع أو عنده العلم أو عنده الخير أو فيه الكرم أو فيه الشجاء يعرف بفضله لا وما جده هذا يسمى العصامي الناس فيهم عصاني وفيهم عظامي وفيهم أصاميون عظامي وفيهم, وفيهم من لく في العيل ولا في النسية أعبد الله يعلم لا عصاني ولا عظامين العصاني هو الذي جعل الله فخه وقضله فيه חيمت في علمه وفضله لكن ليس له آباء ما كان له أب ولا قرار من قرارة من يعرف لما هو فيه من قضل قضل الدين أو الدنيف هذا أصام والعظامي هو الذي يقول كان أبي وكان أبي عظام يعني آباء وأجلال الذين ماتوا يعني فخره بإظامي يعني بآبائهم هذا يثمره العظامي والعصامي العظامي هو الرجل والمرأة التي عصامية العظامية التي تكون من بيت صدر وسؤدة وشرح وعزة وأيضا هي على ذلك الفضل والشرح وسؤدة والعزة فتجد عالم ابن هامي او كريم إذن كريم شجاء إذن شراء شجاء ذلك هذا عطاني عباني فإن الله نعوده في التعين لكن إذا كان لا عطانيين ولا عبانيين هذا لا في ولا في مجيب. طبعا ليس له فإذا جئ للتدويد ينبغي للوالد أن ننظر والثبت لهذا أنها لو زوجت وهي بنته كفة كريم من غير الكفة قلنا أضرب بها ولذلك تعرفون أن أعراق الناس وبيوتات الناس يتأثر فمثلا عندنا بيوت وأسر وجماعات وقبائل في شتى الأجناع عندها عادات حميدة وأحلاق طيبة في بعض الأحيان نجد جماعات وقبائل تشاكب على على مثلا الحضور إذا حصلت مناسبة طيبة أو مناسبة غير طيبة تجدهم كلهم يجتمعون وكلهم يتواصلون وتجد بعض الضيئات لا يتواصلون ولا يأتون ولا ربنا. يقال له والدته في لسته ورده خمريه يقول له بهاي المستشفي ما عنده من التهاب والمشاعر فلو جئت زوجة امراه من بيئه محافظه رجل من بيئه ابو محافظه صرقه امور ومشاكل كثيره لا تحمل ولذلك يفتضر اولياء المراه من هذا الجانب فاذا جاءوا في شده لم يجدوه وفقدوه فقدوا منعه سيتذرجون ولربما ايلى رب الناس بلا فالنزل هذه ببعض الأحيان تكون عذراً للولي أنه يمنع من جواز المرأة إذا كانت ببيئة من, من, من هذه البيئة التي تساعد للحقوق أو تساعد الواجهة أو يعمل منها الضرم والعب إذا كان الزوج من بيئة محافظة ويريد أن يتزوج من بيئة غير محافظة لأن الأولاد والذولية والنفس سيتأثر بهذه الأحلاق فكمل من أسف منهم أولاد وأبناء على المحافظة فلما تزوج من أسر مدع الأولاد إلى أخوانهم ولذلك كانوا في القديم يخافون من شمال الزواج والرضاعة بل كانوا يخافون في الرضاعة أشد من الزواج فإنه إذا اتبع من الكرام ورث من الكرب ولربما اتبع من لئينة مدال كانوا يقولوا لا ترضئوه من الحنقاء ولا من الخرقاء ولا من نحن من دواب البلاء لألا يسنبا إلى الولد فإذا زوجت من غير الكفر إنها لفي ضرر على أولياء لكن النكاح صحيح النكاح يفتشف ثم للأولياء إذا تقدموا إلى القاضي وذكروا ضيوباً من الزوج أو ذكروا من هو حق من الضرابة كان من حق من الفسط أو خافوا أن تحدث ستنة وخدث جاءوا الأولياء المرأة وقالوا إذا بقي نام زوجاً من المولية سيحدث كذا وكذا من حق القاضي أن ننظر إلى الأصلح وأن هذه أمور تقدر بقبلها والناس يختلفون من تختلف فأياً ما كان الزواج الصحيح فإذا حدث ضرر أعراض الفسط فلنقاضي أن نظر في ذلك وكذلك لولي الأمر قال أن الله الأفضل وليك في التفاءة وهي جيد وهو النسب والمجين سبقا في تحدي قال الله قال سبحانه وتعالى إنا أترمكم عند الله أتقاكم الناس بالإسلام يتشاور والفقص بفقوة الله قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقى الله أتقاهم لله من أكرم الناس يا رسول الله قال أتقاهم من الله الذي يفرم لأن التقوى جيت غدا في ذلته على موليته قلت أتق الله قلت أتق الله قلت للحسن إن لي ذن لماذا يزوتها قال يزوتها التقوى فإنه إذا أمسكها أكرمها وإذا طلقها لن يبرمها التقوى هي أساس كل خير ومن زوج للمال فإن الله يذهب المال ويفكر من ذويسه ومن زوج للجمال فإن الجمال يذهب فكم من امراه ذات جمال انهب الله جمالها وكذلك كم من رجل من جمال الله جمالنا تزوج الذكيه فانه خير العادل والادل الذي لا يضيع الله اجر صاحبه ومنفقنا فلو تزوجنا فلو تزوج الابعث في الفاجر او عربي في صنع جمال العفيف في الفاجر تقبل معنا والعربي بالاجل لا فرق لعربي انا ادي ولا لعجم من انا عربي لا بالتقوى هذا من حيث الأصل والله تعالى فضل بعض الناس على دعوه فضل بني هاشم على قريش لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم وفضل بني قريشا قريش على قبائل العرب كلها في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فضل العرب على غيرهم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كما ثبث في الصحيح إن الله اختار منهم بني هاشم اختار من كنانة بنيهاش مختارة من كريش مختارة من عرب كريشا أنا خيار من خيار من خيار فهذا تخليل راجع إلى تخليل الدين ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سبيل احتقاء عبادة الله وانتقافي ووجود النعراء ونحن هذا هذا مما حرمه الله ورسوله ونص عليه الصلاة والسلام أنهم أدران الجاهلية أن يختخذ بحسبه واختخذ بنسبه فإنه فيه بخفراً خصالة جاهلية وذلك قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فكانوا يتكاثرون بالأباء والأجناج يرتخرون بهم أما إذا ذكر هذا من باب الحق ومن باب التحدث بنعمة الله فلا يرد على الصاحبين أما هذه نعمة والنعمة يتحدث بها إن إذا اتخذت حصيلة لنمزي الناس اشتقارهم وانتقاصهم وصدهم وخلبهم فهذا فهذا صميع أهل الجاهلية ومن فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله وآذى المؤمنين ومن يجوز للمسلم أن ينتهي أكثير الله عز وجل بذلك فالعليه أن يتقل له يعلم أن الفضل في الله ومرضى الله وأنه ليس بينه وبين الله حسب وليس بينه وبين الله نسب فإن أبا له كان عم من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الله تعالى أنه سيصلى نارا لا وانضعته حمالة الحطر في جيدها حبل من نسل فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فلا تنفع القرابة إذا نفسه تقم على الدين فعلى طاعة الله مرضاتهم ذلك فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذا وخيل الاشتقاؤ الناس واجبراعه أن دار الخير كله في تقوى الله عز وجل وجماع الخير في تقوى الله عز وجل ومن كان على تقوى الله فإنه هو على الخير الذي يعصم الله عز وجل أجعله الله عز وجل به بخير المنازل في الدنيا والآخرة معنا فلمن لم يضر من المرأة في الحوضياء الزجل؟ إذا كان هناك ضرر مثل هذا كبير إذا تضرر أجلاء المرأة وقالوا أن هذا في ضرر أجل الذي يدوج حشفاً وسؤقيلة فهو ليس بباحة دينه وإتقامته ومع ذلك إنه ضرر بدخوله على جناعته أنه يجزل وقد تقدم هذا في ديان الخطوة وختيار الزجل